قال رحمه الله وان تكرر لا لتوكيد فمع تفريغا التاثير بالعامل دع في واحد من ما بئ الا السفن وليس عن نصب سواه مغني تقدم المعنى في البيت السالف ان الا تتكرر للتوكيد اي انه يصح الاستغناء عنها ويصح طرحها ولا يؤتى بها لأجل الاستثناء بعد استثناء وإنما يؤتى بها لمجرد التوكيد وفي هذا البيت أمال رحمه الله أن الا قد تكرر لغير توكيد وإن تكرر لا لتوكيد فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع أن إلا قد تكرر لغير توكيد بل يقصد بها استثناء بعد استثناء ما يؤتى بها لمجرد التوكيد فقط وانما يؤتى بها لقصد استثناء بعد استثناء فلا يخل الكلام في هذه الحاله اما ان يكون مفرغا او غير مفرغ اذا كررت لا لغير توكيد لا يخل الاستثناء في هذه الحاله اما ان يكون مفرغا او غير مفرغا فان كان غير مفرغا سياتي الكلام عليه وان كان مفرغا فقال رحمه الله وان تكرر لا لتوكيد فمع تفريق التاثير بالعام لدع فان كان الاستغناء مبررا وكررت إلا بغير توكيد ففي هذه الحالة يقول رحمه الله تعالى اترك العمل لها دع العمل لها في الأول على ما هو عليه اعمل اعمل ما قبلها العامل الذي قبله لبعض يفسر العمل الا لكن الصحيح في قوله فمع تفريق التأثير بالعامل دع أي انه يقول لك في هذه الحالة اذا كررت لا لغير توكيد فترك العمل في الأول الذي بعدها، أي اترك العمل العام الذي قبلها فيما بعدها وهو الأول فقط. وأما الثاني والثالث من المستثنيات وجدت، فإنه ينصف في هذا الحال ولا يجوز أن يعمل به ما قبله لأنه لا يفترض في واحد فقط. وأما ما عدا ذلك، فإنه ينصف وجوبا وليس عن نصب عن نصب مغني. فتدعي العمل. للعامل الذي قبلها في واحد منهما فقط في واحد من هذه المستثنيات اذا تكررت المستثنيات تدع العمل للعامل الذي قبلها في واحد من المستثنيات ايهما شركه الاول الثاني الثالث ليس لكن لا بد تدع للعامل الذي قبله عملا في واحد من المستثنيات وما عدا هذا الواحد ايش يعمل به ينصب ولا يجوز يعمل فيه العام الذي قبله إلا لأنه لا تأثير له إلا في واحد فقط واضح هذا منه واضح واضح إن شاء الله سيأتي إن شاء الله مثال مثال مصنف أن يمثل ذلك عجل ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا فلان إلا تكررت كما ترى ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا إلا تكررت لغير توكيد لانها جاء بها ليعيش لقص الاستثناء بعد لقص الاستثناء بعد استثناء فجاء بها لغير التوكيد فبهذا الحال ماذا نصنع ندع العامل يعمل في واحد من المستثنيات نترك له العمل في واحد من المستثنيات وما عدا هذا الواحد ماذا نصنع به ننصبه على الاستثناء فنقول مثلا قام الا زيد إلا عمراً إلا خالداً إلا بكرًا إلى آخر ذلك. فندع العمل او ندع العامل العمل عملاً في واحد من المستنياء. ماذا فعلنا؟ ل... تركنا العمل في أي شيء الأول. فقلنا ما قام إلا زيد إلا عمراً إلا خالداً إلا صاحب وما عدا الواحد هذا الذي تركنا له العمل فيه نقص. هذا الواحد الذي يترك العمل فيه للعامل المتقدم. المتقدم هل هو معين؟ مره معين أنت مخير تختار اي واحد من هذه العوامل من فتقول مثلا ما قام إلا زيد إلا عمرا إلا خالدا أو ما قام إلا زيدا إلا عمر إلا خالدا أو ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالد فأنت مخير اي هذه المستنيات شئتا تجعل الأول عملا فيه وما عدا ذلك تنصب هذا معنى هذا البيت وأما غير المنبرق سيئة الكلام عليه إن شاء الله فتترك تاثير العامل الذي قبل الا باقيا في واحد حق وما عدا هذا الواحد أه وجوبا على الاستثناء وجوبا والعامل فيه الا كما هو ترجح الناظر قال رحمه الله وان تكرر لابي توكيد فمع تفريق تفريغ التأثير بالعام لدع في واحد مما بإلا السثني وليس عن نصب سواه مغني أي ليس عن نصب سواه هذا الواحد الذي عملت فيه, عملت فيه العام الذي قبله إلا يغني عن نصب ما بقي لا فهذا يعمل فيه ما قبله ما عدا هذا الواحد ايش ينصح ما عدا هذا الواحد ينصح قال إذا كررت الا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء أي جاء بهذه قص الاستثناء بعد استثناء بخلاف التي تكرر للتوكيد ما يقصد بها استثناء بعد الاستثناء تقول قام إلا أخوك إلا زيدا إلا زيد قام إلا أخوك إلا زيد هل يقصد بها استثناء بعد استثناء لا وإنما نقصد قام ما قام إلا أخوك زيد ما هو مقصود استثناء بعد استثناء زيد هو من واخوك ما قام الا اخوك الا زيد فهذا لم يقصد بها استثناء بعد استثناء وانما جاء بها لمجرد ايش التوكيد فانه سمعت قافوها فيقول الخلا مستقيما فتقول ما قام الا اخوك زيد الا اخوك زيد فيكون الثاني بدلا اما هذه جاء بها لقصد ما سمعت استثناء بعد استثناء قال إذا خررت إلا لغير التوكيد وهي التي يقصد بها ما يقصد بما قبلها من الاستثناء ولو اسقطت لما فهم ذلك فلا يخلو إما أن يكون الاستثناء مفرغا أو غير مفرغ فإن كان مفرغا أما غير المفرغ يأتي الكلام عليه فإن كان مفرغا شغلت العامل بواحد ونصدت الباقي وهذا تفسير صحيح لكلام الناطق فإن كان مفرغاً شغلت العاملة بواحد ونصبت الباقي واحد غير إيش؟ معين واحد غير معين ونصبت الباقي فتقول ما قام إلا زيد إلا عمراً إلا بكرا انك يا نعم لا ما نافية قام في علمها وإلا درس السماء مضرر وزيد زيد احسنت نعم سنت. نعم والشاهد ان الاستثناء هنا وإلا قررت لغير التوكين. فيعمل العام الذي قبل إلا في واحد من هذه المستثنيات وما عدا هذا الواحد ينصر على السطنة. الثاني والثالث لاي شيء من الا عند الناظر قال فتقول ما قام الا زيد الا عمرا الا بكرا ولا يتعين واحد منها لشغل العامل بل اي بل ايها شئت شغلت العامل به ونصبت الباقي وهذا معنى قولي فمع تفريب الى اخره أي مع الاستثناء المفرغ جعل تأثير العامل في واحد مما استثنيته بإلا وانصب الباقي بإلا على قول الناقض على قول غيره بالعامل الذي قبله إلا مقدر في الأصل فهنا يراعى مثل هذا قال وإن كان الاستثناء غير مفرغ وهذا هو المراد بقوله لا انتقل الى الاستثناء غير المفرغ مع تكرار إلا إيش لغيري توكيد لا بد من هذا إلا هنا في هذه الأبيات تتكرر لغير توكيد فالاستثناء قد يكون مفرغا فانتكلمنا عليه وانتهى الكلام عليه الآن معدن المفرغ ما هو الحكم حكم هذه الاستثناءات الذي بعد إلا قال رحمه الله ودون تفريق مع التقدم نصب الجميع حكم به والتزمي، ونصب لتأخير واجب واحد منها كما لو كان دون زاهدي، كلم يفو إلا مرغبا إلا علي، وحكمها في القصد حكم الأولي. طيب تقدم الكلام إذا تكررت إلا وكان الاستثناء مفرغا، وهذه الأبيات فيها إذا تكررت إلا وكان الاستثناء غير إيش مفرغ. فتكلم في البيت الأول أنه إذا تقدمت المستثنيات فإنه في هذه الحالة يجب نصبها جميعها واضح ودون تفريق مع التقدم نصب الجميعكم به والتزمين فإذا تكررت مع استثناء غير مفرغ وتقدم المستثنيات على المستثنى منه ففي هذه الحالة تحكم وتلتزم بنصب الجميع بنصب, الجميع. بنصب جميع المستثنيات ولا تتبع شيئا واضح فتقول مثلا قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم واضح تقدمت المسند وتأخر المستناد منه وإلا تكررت كما ترى بغير التوخيد والاستثناء غير مفرغ لأن المستثناء منه موجود ذكر فتقول في هذا حال بنص الجميع قام إلا زيدا إلا خالدا إلا عمرا القوم واضح إن شاء الله فكيف يكون العراق لأعراب لأنهم استثنى قام في الماضي إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا هذه هو من ابن من القوم والقوم فاعل مستثنى منه وهو فاعل وكذلك أيضا في النفي ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم ما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا خالدا القوم هذا هو المقصود مع النفي هنا طيب ثم ابان في البيت الثاني فأوله وانصب لتأخير الآن تكررت إلا مع مستثنيات كثيرة ولكن تأخرت المستثنيات على المستثنى منه تأخرت الآن في الحالة الأولى تقدمت المستثنيات على المستثنى منه الآن تكررت إلا لغير التوكيد وتأخرت المستثنيات على المستثنى منه ففي هذه الحالة الكلام مما يكون موجبا أو يكون غير موجب. يكون تاما موجبا أو تاما غير موجب فإن كان تاما موجبا وجب نصبها أيضا وجب نصبها في هذه الحالة إذا كان الكلام تاما موجبا مثل قام القوم إلا زينا إلا خالدا إلا عمرا واضح الآن مع التأخر ومع التكرار إلا لغير التوكيل فإنه في هذا الحالة الكلام لا يخلو اما يكون تاما وإما ان يكون موجبا اذا تاخرت المستثنيات فان تأخرت والكلام تام موجب وجب نصفها فتقول قام القوم الا خالدا الا صالحا الا عمرا الا سعيدا ونصبها معلوم عن الاستثناء من ما تقدم طيب فإن كان غير موجب والكلام تام أيضا. الكلام على الكلام غير مفرق الآن تام معنا ذكر المستثنى منهم طيب إن كان غير موجب فما الحكم في هذه الحالة إذا الحكم في هذه الحالة واحد من هذه المستثنيات غير معين لك فيه الإتباع والنصب على الاستثناء ومعنا هذا الواحد غير معين يجب نصبه فأشار إلى ذلك بقوله وجيبي واحد منها كما لو كان دون زائدين تاتي به كما لو كان واحد ما معه واحد من هذه المستثنيات الأخرى كما تقول فيما تقدم معنا ما قام إلا زيدا ما قام إلا زيدا فهذا إذا كان وحده ماذا تصنع به لك فيه نصر على الاستثناء ولك فيه أيضا إيش الاتباع فقال الناظمنا في هذه الحال إذا كان الكلام غير موجب فتاتي بواحد من هذه الأشياء كما لو كان وحده ما معه احد من مستثنائك الأخرى هذا أشار إليه كما لو كان دون زائد أي مع واحد من مستثنائك وإذا كان دون زيد هو كان وحده بالكلام فانه تقدم حكمه تقول قام ما قام القوم إلا زيدا وإلا إيش زيد والاتماع أرجح واضح كذلك هنا مع إيش مع تعدد المستندات تعدد فإنك في أن الحاله تأتي بواحد منها بالنصر على الاستثناء أو إيش أو بالاتباع وما عدا هذا واحد تنصبه وجوبا ما عدا هذا الواحد تنصبه وجوبا مثال ذلك تقول ما قام القوم الا زيد الا خالدا الا عمرا الا صالحا الى اخره ذلك هذا الاول ماذا صنعنا به الذي اخترناه له رفعناه على الاتباع ويجوز لنا فيه نصب وما يجوز يجوز نصب الجميع فنقول ما قام إلا زيد ما قام القوم الا زيدا الا خالدا الا عمرا نختار غير الاول يجوز لنا فنقول ما قام القوم الا زيدا الا عمرو الا عيسى الا خالدا ويجوز لنا ايضا ان نقول الا عمرو هذا واضح وهو هذا هو معنى قولي وجيبي واحد هذا متى مع غير الموجب اما إذا تاخر وكان الكلام موجبا فيجب نصر الجميع قال ودون تفريق مع التقدم نصر الجميع كن به والتزمي وانصب لتأخير وجيبي واحدي منها كما لو كان دون زائدي كما لو كان وحده ما معه شيء من السكائر الاخرى كلم يخو الا امرؤ الا علي وعلي سي به على اللغه الربيعيه والا حقه الا علي لانه على انه ايش اتى بالاول وجوز فيه النصب والإتباع واما ما عدا الاول يجب نصبه لكن هنا اتى فيه على لغة ربيعه وهذا المثال معتبر هذا المثال معترض لأنه ممكن أن يكون من ما تقدم معنى إذا تكررت إلا للتوكيد فيكون علي بدل من المرؤون وهو واضح هذا كلم يفو إلا مرؤون إلا علي ممكن أن تسقط علي فكلم يفو إلا مرؤون تسقط إلا فتول كلم يفو إلا مرؤون علي على أنه بدل من إشف من مرؤون على رفيع الحكاه فهذا المثال اعترضه ابن العشاء رحمه الله بالحواشي قال ابن عشاء بن الحواشي اعترض هذا المثال بجواز يكون على بجاز يكون علي بدلا من امرئ من امرئ ومن امرؤن عن حكايته ان يكون علي بدلا من امرئ وتكون الا الثانيه توكيدا وتكون الا الثانيه توكيدا فيكون خروجا من الموضوع فيكون خروجا من الموضوع هذا المثال ما هو ظاهر في التمثيل فلو مثل بغيرها كان أحسن طيب لكن على السشافة يكون عليه هنا أبي على اللغة قبيعا لأن ما عدا الأول يجب نصبه اليس كذلك اتفقنا على ما تقدم يجب نصبه ما عدا الأول لكن نقول قال إلا علي هذا على لغة ربيعه. فإنه يقفون بالسكون على ما كان منصوبا على ما كان منصوبا يقفون بالسكون فيقول رايت زيد رايت زيد وجمهور العرب يقول رايت زيدا يقفون بالالف أما ربيعه يجوز عندهم هذا وهذا هذا الوقت بالسكون هذا عند بعضهم وبعضهم يقف موافقه لغة الجمهور فيقول رايت زيدا لكن يجوزون هذه اللغة كما نص على ذلك العقل. طيب قالك لم يفو الا امرؤ الا علي تقول فامرؤ بدل من الواو نجري ضاح هذا الكلام الذي اشرنا اليه وعلي منصوب وقف عليه بالسكون على لغه ربيعه الا امرؤ بدل من الواو وعلي منصوب و عَلَيْهِ عليه بالسكون على لغه ربيعه ولك عكسه اذ لا يتعين واحد ولك عكسه اذ لا يتعين وَاحِدٌ واحد كَلَمْ الكلم يغرو الا امرا ان دعى ذاك العكس تنصب الاول عن سدنا تتبعه بما قبله جزءا كهن دكرا قال رحمه الله وحكمها في القصد حكم الأولي هذا الشفر من البيت نبه به رحمه الله إن حكم, أن حكم المستثنيات الاخرى حكم السلم الاول اي انه ان كان داخلا فهي ايضا ايش ان كان خارجا فهي ايضا ايش خارجه وان كان داخلا فهي داخله هذا هو المقصود بهذا الشطر من البيت وحكمها في القصد حكم الأول تقول نبه به على أن ما زاد على المستثن الأول يعني نذكر لك إنت من البيت نبه به نبه به على أن ما زاد على المستثن الأول من المستثنيات ما زاد على المستثن الأول من المستثنات حكمه في المعنى حكم الأول مخرجا كان ما زاد مخرجا فإن كان مخرجا أي الأول كان ما زاد مخرجا وإن كان مدخلا كان ما زاد كذلك وإن كان مدخلا كان ما زاد كذلك أي داخل فيما ذكر. يعني يتضح هذا بالمثال تقول قام القوم الا زيدا الا عمرا إلا خالدا فالجميع هنا في هذه الحلقه إيش؟ قام القوم الا زيدا الا خالدا الا عمرا خارجه مخرجة كل هذه مخرجة قام القوم الا زيدا الا خالدا الا عمرا لان الكلام بعد الإثبات ايش نفي بعد الاثبات نفي المستثنيات بعد الاثبات كن منفيه واضح وإذا قلت ما قام القوم الا زيدا الا عمرا الا خالدا هذه داخل أو خارجة داخل ما خارجة مثبت لها إيش القيام منفعا أي المستثنى لأن الكلام بعد النفي إثبات الكلام بعد النفي إثبات عن الذي هي السثنية فتكون مثبتة في هذه الحالة فالحاصل من هذا أن حكم المستثنيات حكمها حكم الاول الأول فإن كان خارجا من الاول وإن كان خارجا فهي ايش خارجه وإن كان داخلا فهي داخله كما سئلت الكلام على ذلك قام القوم الا زيدا الا عمرا الا خالدا هذه داخله هذه خارجه ما قام القوم الا زيدا الا عمرا هذه ايش مخرجه هذه مخرجه ما طبع خرج ما تقدم و لا باس انها داخله باعتبار نسبتها حسنت داخله هذه واما قام القوم الا زيدا الا عمرا هذه خارجه مخرجه وما قام من قوم زيدا هذه داخلة أي أنها أثبت لها الحكم وليس في عنها وسأتي زيادة من كلام العقيل قال رحمه الله فلا يخلو هنا بعد هذا الكلام هذا تابع لما تقدم تفريع على ما تقدم وإن كان الاستثناء غير مفروض وهذا هو المراد بقوله إلى آخر كلامه قال فلا يخلو إما أن تتقدم المستثنيات على المستثنى منه أو تتأخر فإن تقدمت المستثنيات هذا معنى قولي مع التقدم فإن تقدمت المستثنيات وجب نصب الجميع سواء كان الكلام موجبا أو غير موجب نحن قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وما قام إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا القوم وهذا معنى قوله دون تفريغ إلى آخر البيت وإن تأخرت فلا يخلو هذا الآن وانصد لتأخير وجيب واحد وإن تأخرت فلا يخلو إما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب فإن كان موجبا وجب نصب الجميع نعم كان موجبا وتأخرت وجب نصب الجميع وجب نصب الجميع فتقول قام الغوم إلا زيدا إلا عمرا إلا بكرا وإن كان غير موجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم تتكرر كما لو كان دون زائديه لو لم تتكرر المستثنيات كان واحدة فقط ومع زائد ما معه زائد قال وان كان غير موجب عوم واحد منها بما كان يعامل به لو لم تتكرر لو لم يتكرر الاستثناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم تقول هذه اذا كان الاستثناء متصلا هذا اذا كان الاستثناء متصلا فإن كان منقطعا تعين نصب الجميع فان كان منقطعا تعين نصب الجميع على اللغة الفصحى الم يتقدم لنا لغه اهل الحجاز نحن ما قام احد الا حمارا الا فرسا الا جملا فهنا ما فيه اتباع في هذه الحاله على ما تقدم وعلى اللغه تميم يجوز احسنت نعم النصر هو الراجح نحن ما قام احد الا حمارا الا فرسا الا جملا الاشموني كان غير الموجب عومل واحد منها بما كان يعامل به لو لم يتكر للسفناء فيبدل مما قبله وهو المختار أو ينصب وهو قليل كما تقدم ما لم يقل للسفناء مقاطعا وأما باقيها فيجب نصبه وذلك نحو ما قام أحد إلا زيد إلا عمرا إلا بكرا غير واحد معين هنا اختار ايش الأول وهو الأولى لقربه هذا هو الأولى, الأولى الأول اختار الأول بقربه ودنوه لن نستثنى منه قال رحمه الله اما باقيه فيجب نصبه وذلك نحن ما قام احد الا زيد الا عمرا الا بكرا فزيد ما يعراب هذا على رفعه بدل والبقيه نصفه نصفه نعم سيذكر هذا فزيد بدل من احد وان شئت ابدلت غيره من الباقين نعم من شئ تبدلت غيره من باقي كما قال وهذا كما سمع قال ومثله مثله قول المصنف لم يفو الا امرؤ الا علي قد اعترض هذا المثال كما يتقدم نقل عن ابن حمدون الاول سبعه وسبعين ومئة كلام منه شاب الحواشي قال ومثله قول مصنف لم يفو إلا مرون إلا علي فمرون بدل من الواو في يفو وهذا معنى قول وانصف تاخير <تصفيق> إلى آخره أي وانصف المستثنيات كلها إذا تأخرت علم المستثنى منه إن كان الكلام موجبا وإن كان غير موجب فجيب واحد منها معربا بما كان يعرب به لو لم يتكر المستثنى انصب الباقي ان شاء الله الكلام واضح مع تكراره منه. ومعنى قولي وحكمها في القصد حكم الأول ان ما يتكرر من المستثنيات حكمه بالمعنى حكم المستثنى الأول فيثبت له ما يثبت للأول من الدخول والخروج واضح ان شاء الله من الدخول والخروج